آمين الحق ما الحق وما أدراك ما الحق كذبت ثمود وعاد بالقارعة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 فليس له اليوم ها هنا حميم فليس له اليوم ها هنا حميم ولا طعام الا من غسل لا ياكله الا الخاطئون فلا اقسم بما تبصرون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 ولو تقول علينا بعض الأقاميل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حادزين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 Fasabbih bismi rabbika al-azim